يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعيد اهدنا الصعاط المستقيم صعاط الذين أنعلت عليهم غير عليهم ولا ادشنا الله جان كان كتاب الله مبين يهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومم ما رزقناهم ve huve bima ensa أَتَّقَاهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَطَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ طَلَبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمَائِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ وَجَعَاتِهِمْ وَهَذَا عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ الْآخِرَةِ قُرْنُ أَمْنَىٰ بِالنَّهْيِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنُّوا بِمُؤْمِنِينَ وما يشعرون في قلوبهم مرور فزادهم الله مرور ولهم عذاب أليم وكانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إلا نحن نصرحون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن يَفْلِحُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ zero, zero ثم ما يكمل يورانا فهو لا يخدعوني أو من السماء تماما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكم الأرض فراشه والسماع لا أبلا أرور وآزل من السماء ماهر فأخذ به من الثمارات رزقا لكم فلا تدعونوا للنار لا دعوا أن تتعلمون في ريب من فاتقوا بسورة من مثله وادعوش وداءكم من ربون الله إلا كنتم صادقين فإن لن تفعلوا ولا تفعلوا فارتقوا فَاتَّقُوا النَّارَ فاتقوا النار التي وقودها الناس ونحجر وعدت للكافرين الَّذِينَ Süren kabir tam بعضه فما فوقه فأما الذين آمنوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ لَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُوا فَمَنُ لَمْ يَأْوَ رَضَى اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلٌ بِهِ كَثِيرًا وَيَتْمِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُظِنُّ بِهِ إِنَّ الْفَاسِقِينَ اللهم يا من الله sahil el selamah